أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقوموا أَمَنَّا أَيْقُولُ أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ Fala yâlman Allahu, lâzîn cedqu, vâla yâlman lâ kâzibin. Am hasib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 الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم لن عنهم سيئاتهم وأن نجعلهن لهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم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 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم والنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترضون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 ومن سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّا مُنذِرُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم.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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 أَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فالذين آتينهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولئك من يؤمن به وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 استعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيهم بغتاؤ وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم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 كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسع فاين لا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 Gırıfın tejri min, tahti her alnlar, kallidin fiha, nıma ajır elgamilin, al-lazinin sabır ve al-rabbihim yetwkenon, Allahu يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يأفكون.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 فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب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 ليكفرو بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ لَنَهْدِيَنَّهُمْ لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.